السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جمعين وشكر لكم وحبكم وأحسن لنا ولكم الختام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسهل وعلى أهل وسهل في المحاضر الماضية كان هناك سؤال طرح أولى الحكم على أهل الكتاب وكنت قد ذكر أن من كان من أهل الكتاب في بلاد المسلمين وكان قد فعل فعلا من الأفعال التي يعتقدون حرمتها فإنه يجري عليهم حكم شرعنا كان بعض الأخوة أرادوا الدليل على هذا الدليل على هذا النبي عليه الصلاة والسلام رجل يهوديين وقال السلام رجل اليهوديين اللذين زنى عليه الصلاه والسلام وهذه المساله منصوص عليها في كتب الفقهاء وموجوده في كتاب الجهاد في كتاب الجهاد من كان منهم قتل من كان منهم قتل فإنه كيف القاعدة أن الإمام يعاملهم بإحكام الإسلام في هذه الأمور التي يعتقدونهم تحريمها والأمور التي هم حرمتها يجري عليهم فيها حكم الإسلام وإذا كانوا يعتقدون حرمة السرقة فإنه يجري عليهم حكم الإسلام بقطع اليد وإذا كان عندهم تحريم الزنا فإنه يفكم عليهم من كان منهم محطناً فإنه يفكم عليه بالرجم هذا هو الذي تنونسفي وانا كل حين هذه المساله اعرف ان السبب السبب هو الاحداث الجاريه الان ف ان خاتم... احتكام هذه الامور يرجع فيها يعني... الى اهل الحل والعقد من علماء الشريعه في بغداد التي بها هذه النوازل أعود إلى شرح كتابنا الذي معنا وهو نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبدالله رحمه الله تعالى وكنا قد ذكرنا أربعا من النواقض التي ذكرها المؤلف كان الثالث منها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 والخامس وهو الذي نبدأ به في درس هذا اليوم من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر وهذه مسألة مهمة فمن أبغض شيئا مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فانه يكره لمجرد هذا البطل يعني على سبيل المثال منكرها نعم ولو عمل به يعني على سبيل المثال منكرها شرعيه مشروعيه الصلاه كره فرض ربنا سبحانه وتعالى علينا الصلاه وابغض ذلك او ابغض شرعية الزكاة وكذلك لو أبغض حكم الله تبارك وتعالى في تعدد الزوجات مثلا نعم هناك كون المرأة المسلمة تكره كراهة طبعية أن يكون عليها يعني كما يقال زوجة ثانية تكون عليها كونها تكره أن يكون ذلك هذا أمر طبعي عادي لكن كونها تكره حكم الله تعالى تبغض أن الله سبحانه وتعالى شرع ذلك فهذا الذي هو كفر ينبغي أن ان يحضر المسلمون قال الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن او مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم اذا قال الله عز وجل او قضى رسوله صلى الله عليه وسلم قضاء فان على المسلم أن يسمع ويطير وأن يسلم ومن عدلة أن كره ما أنزل الله سبحانه وتعالى محبط للأمل قول الله تباره وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم فدل على أن كره ما أنزل الله سبحانه وتعالى وبغض شرء الله تبارك وتعالى ربه لأن الكفر هو الذي يحدث العمل كله لو سألتكم الآن سؤالا من لم يحب الله تبارك وتعالى يكون مؤمنا من لم يحب الله تعالى هل يكون مؤمناً؟ لا يكون مؤمناً قبل طيب من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يكون مسلماً؟ هل يمكن؟ عليكم مسلم لا يمكن أن يكون مسلم. فهذا منافذ للإيمان منافذ للإيمان وكذلك الشأن فيما يتعلق بشرع الله تعالى من أبغض شريعة الله من أبغض حكم الله فكذلك فأصل محبة هذا الأمر أصل محبة الله سبحانه وتعالى أصل محبة رسوله افلم حدك شرعه لا بد منه لكل مسلم من قال المؤلف عليه رحمه الله السادس من استهلل بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم او ثواب الله او عقابه كفر والدليل قوله تعالى خلق الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد ايمانكم هذا الناقض السادس من نواقض الإسلام من استهزأ بشيء هذه ذكر في سياق ايه وشيء اخوه من استهزأ بشيء من دين الرسول اخوة الذين درسوا نعم احسن نكر في سياق الشرق وسبق معنا ان في سياق الشرق تفيد ماذا؟ في الأصول تفيد العموم حسن فمن استهزأ بشيء بأي شيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقفل. من استهزأ بالصلاه او استهزأ بالذكاء او استهزأ بال يا فائض لحيتي ها او استهزأ بالجهاد الجهاد هذا كله رده وكفر لكن فرقوا يا إخواننا لو أن إنسانا استهزأ بلحية فلان هو لا يستهزأ بإعفاء اللحية لكنه يهزأ بلحية فلان على صورة معينة فهزئ بها هذا لا نقول أنه يكفر نعم لا شك أن إحقار المسلم يستهزأ بالمسلم لكنه لا يكون كفرا نعم ف... قد... وهذه الايات نزلت في من ادعى ان ما قالهم مزح ايضا سنذكرها سنقول هنا ان مجرد السخرية او الاستهزاء بذات الشرع شرع فالله واللي بيعرف اصلا من استهزئ بشرعيه الصلاه من استهزئ بالزكاه من استهزئ بالجهاز بذلك يعني فإنه يكفر بله كذلك من استهزأ بالثواب الأخرضي بعذاب القبر أو استهزأ بالجنة والنار وهو يعلم أن ها هذه الأمور كلها واردة عن الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمور كلها من الردة عن الإسلام والآية التي تلوناها أيها الكرام الفضلاء الآية التي تلوناها قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نزلت في جماعة من المنافقين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه القراء في غزوة تبوك قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا عجبنا عند اللقاء لاحظوا استهدئون بالنبي صلى الله عليه وسلم والقراء وهم أصحابه صلى الله عليه وسلم استهدئوا بهم ووصفوهم بهذا وقد ظن انهم كثيرو الاثم كذبه جبناء هذا الذي قصدوه قصد رسول الله صلى الله عليه القراء كما سمعها او ابن مالك رضي الله عنه فقال لمن قال هذا الكلام منان واخبر النبي عليه بذلك فوجد الوحي قد سبقه إلى النبي صلى الله عليه الصلاة فجاء الرجل الذي تكلم بهذا الكلام يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إنما كنا ماذا نخوب ونلعب قالوا هذا كلام تكلمناه ولم نرده وإنما كان على سبيل ما نقطع به الطريق ونقبل به الوقت فالنبي عليه كان يكرر عليه هذه الآية لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم حتى كان متعلقا بنسعة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام النسعة النسعة نسعة السير الذي تشد به الرحال مثل العنان مثل العنان الذي يكون بالفرس وانحب وكان متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاه تخط بالأرض ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه اللحظة الناقض الذي يليه وهو الناقض السابع قال المؤلف عليه ورحمة الله السحر السحر ومنه الصرف والعطر فمن فعله أو رضي به كفر ودليل قوله تعالى وما يعلمان وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن حكماء فلا تكفر الصغر يعرفونه من جهه اللغه أنه ما خفي ولطف سببه او ما لطف وخفي سببه وفي الشرع هو عقد ترقاق ورقا ترقاق تعاويذ وغير ذلك وقد يكون تكون ادويه وتدخينات هذه العقد وهذه الرقا وهذه الادويه والتدخينات تؤثر في القلوب والابداع فيجري للإنسان شيء من الضرر بإذن الله تعالى فقد يحدث المرض للمسحور وقد يحدث الصرف والمقصود بالصرف أن يصرف الزوج عن زوجته أو الزوجة عن زوجته وقد يحصل أيضا أن يموت بعض الناس بمثلها والسحر كما ذكر المؤلف ناقب من مواقب الإسلام فلماذا كان لماذا كان السحر كفرا الغالب في السحر غالب العمم أن الساحر يتصل بالشياطين وهذا الاتصال بالشياطين يلزم منه أن تكون هناك أن تكون هناك خدمه أن تكون هناك خدمة وهذه الخدمة تقتضي أن يتقرب الساحر إلى الشيطان بأنواع من القرب والعبادة كما تعلمون ربما اكثركم يعلم هذا ان كثيرا منهم يلقي بالمصحف في القاذورات والعياذ منهم من يطأ المصحف بقدمه ان شاء الله العافيه والسلامه منهم من يقوي حاجته عليه منهم من يلطخ المصحف بالدماء والنجاسات ان شاء الله السلامه والعافيه ومن هم من يذبح يذبح ل الله ويأمر بعض الناس الذين يظنون ان هؤلاء اولياء او رقاه يرقون من كتاب الله وما شابه ذلك او انهم اطباء يامرونهم أن يذبحوا لا يقرصم الله على هذه الذبح وعندما نقول السحر كفر فالمراد أن تعلم السحر كفر وتعليمه كفر وفعله كفر صوت يقطع تعلم السحر كفر وتعليمه كفر والقيام به كفر والرضى به كفر من رضي بالكفر يكر قال الله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يؤلمون الناس في الفلك ويقول سبحانه وتعالى وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر وهذه القصة قصة هاروت وماروت أنهما أنزل إلى الأرض وفتنا فكان يعلمان السحر وكان قبل أن يعلم أحدا ينصحاه ينصحانه ينصحان هذا الذي يتعلهم ولكنه إذا أصر علماه السحر هذه القصة هي المشتهرة في سبب نزول هذه الأخيرة قال ومنه الصرف والعقص عرفنا ما معنى الصرف أن ينفر الزوج من زوجته والزوجة من زوجها ف... يحصل غالبا انفراق لسيب هذا الصرف والعطف على العكس من ذلك أن يحبب الرجل في المرأة أو تحبب المرأة في الرجل حتى يميل أحدهما إلى الآخر او يميل الاثنان إلى بعضهما البعض هذا يسمى العطف وليعلم المسلم أن السحر لا يضر إلا أن يشاء الله عز وجل ويقدر فهم لا يملكون لا يملكون من لا يملكون من الأمر شيء هؤلاء السحر ولا يقدرون على ضر أحد إلا أن يشاء الله عز وجل على المسلم أن يتيقن هذا وأن يستعين بربه سبحانه وتعالى ومن أعظم ما أعطي المسلمون سورة الفلقون وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد سحر في مشط ومشاطة وجف طلعة ذاتا طلع النخلة والمشط معروف الذي يمشط به ويسرح به شعر والمشاطة ما يعلق بالمشط من شعر البدن هذه المشاطة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخيل إليه في هذه الفترة التي سحر فيها أنه يأتي الشيء وهو لا يأتي أيضا صلى الله لكن لم يكن لذلك تأثير على الوحي لأن الأنبياء معصومون في مسألة التبليغ وهذا بالإجماع والاتفاق لا خلاف فيه أن الأنبياء معصومون في طولية التبليغ جاء في بعض الأحاديث والآثار أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم استمر أربعين يوما ثم جاءه ملفان وحصل أن دل النبي عليه الصلاة والسلام على مكان السحر وعرف الساحر وهو اللبيد بن الأعصم لدل النبي عليه الصلاة والسلام على المكان ودل النبي عليه الصلاة والسلام على اسم ذلك الذي فعل هذا الفعل ورقيا النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم رقية من كتاب الله الصلاة والسلام وفكَ عنه ذلك و هذا؟ ثابت عن على النبي عليه الصلاة والسلام VS حقي و لا اشكال فيه من جهة أن الأنبياء يصابون بالاعراض والامراض كما يصاب شائر البشر وفيه دليل على انهم بشر فضلوا بالوحي من الله سبحانه وتعالى وفيه دليل بالغ على ان النبي صلى الله عليه وسلم من مرسل من عند الله يوحى اليه دل النبي عليه الصلاة والسلام على مكان ذلك السحر على ستاحر نفسه وحل سحره صلى الله عليه وسلم هذه فيها من المعجزات ما فيه وفيه أيضا بركة على أمته أن علم النبي صلى الله عليه وسلم الكاتبه الاخير في الاخير هذه مسلمة الداخلة مؤخرا مسلمه طيب هي من غير مو او بعضهم على عموم المسلمين هذا من من نواقض الإسلام فمن أعانى مثلا المشركين على المسلمين بالمال في حال القتال مثلا مناصرة لهم او بالسلاح او بالرأي والمشورة فهنا يكون قد ارتكب هذا الناقض من النواقع وهذا يستلهم أنه يبغض الإسلام أنه يبغض الإسلام ويبغض شيئا من ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يحب أن يظهر أمر المشركين على أمر المسلمين وأن يظهر الشرك على الإسلام وأن تظهر ملة الكفر على ملة الإسلام والدليل على كون هذا الأمر كفرا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ومن يتولهم منكم فانه منه وهنا يتولهم من التولي وهم فرق بين التولي وبين الموالاه هناك فرق بين التولي وبين الموالاة التولي ما هو التولي مودتهم مودة الكفار التي تجعله يناصرهم على المسلمين وأما الموالاة فهي محبة المشركين ومعاشرتهم عليكم السلام محبة المشركين ومعاشرتهم ما الفرق بين هذه وهذا التولي قلنا محبة ينشى عنها أن يعين المشركين على المسلمين محبة ينشأ عنها أن يعين المشركين على المسلمين أما الموالاة فهي المحبة والمعاشرة دون أن تحفل منه المظاهرة والمناثرة على المسلمين الموالاة لا شك أنها معصية مولاة الكفار معصية وهي من الكبائر لكنها ليست مثل التوليين ليست مثل الثوري نكمل أن نقف هنا بارك الله فيكم نكمل طيب. قال المؤلف رحمة الله من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضراء الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر من اعتقد أن احدا يسوغ له او يجوز له او يطح منه الخروج عن شريعة محمد وقال سلم بعد دعسته فهذا كافر وبعضهم يحتج بأن الخضر جاز له الخروج عن شريعة نوسى عليه السلام ويقولون بعض الأولياء يجوز لهم أن يخرجوا عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مثلما خرج الخضر وهنا نقول النبي عليه الصلاة والسلام شريعته هي الشريعة الخاتم الشريعة التي قتمت بها وهي الشريعة التي نسخت جميع الشرائع والقرآن هو الكتاب الذي نسخت به كل الكتب السابقة مهيمنا على كل ما سبق والأدلة من القرآن على أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل لكل الناس للكاف قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا لا يخرج من ذلك أحد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده بيكون للعالمين نذيرا وما أرسل الناس إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة والخضر إنما خرج عن شريعة موسى عليه السلام لأن شريعة موسى عليه السلام كانت خاصة ببني إسرائيل انتبهوا لها لم تكن عامة والخضر هل هو نبي أو رسول أو ولي صالح من يعرف طيب ما يترى يقول نبي ولم ياته يقول وليه صار قال بعضهم واختلفت في خبر أهل العقول هو نبي أو ولي أو رسول واختلفت في خبر أهل العقول هو نبي أو ولي أو رسول والذي يترجع والله أعلم أنه نبي لأنه جاء في القرآن بعض الدلائل التي تقوي ثونه نبيا والله أعلم ونسأله محل خلاف واجتهاد من الأدلة على ذلك قوله ما فعلته عن أمري وقول الله سبحانه وتعالى من لدنا علما أتيناه من لدنا علما وكونه فعل أفعالاً لا تجوز إلا عن طريق الوحي تدل على أنه نبي والله أعلم وسبب القصة معروف أن موسى عليه السلام قام خطيطاً في بني اسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا فلم يرد العلم إلى الله تبارك وتعالى فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي لمجمع البحرين هو أعلم منك القصة المعروفة عندكم والتي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله سبحانه وتعالى وخرجها الشيخان غيرهما ولهذا بعض المتفوفة الذين يجيزون أن يخرج بعض الناس عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الحجة قولهم هذا قول عظيم وبهتان كبير فليس في الأمة أحد إلا وهو مطالب بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والنبي عبد الله عز وجل الذي الشرع الذي جاء به محمد عليه الصلاه والسلام ومن قال إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خاصه بالعرب او خاصه لاهل الجزيره او أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن شريعه لم لم تكن لم تكن نبوته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 ذلة ظاهرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت رسالته كافة للناس عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين العاشر من المواقب الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مِنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ هذا المعرض عن دين الله المعرض عن شريعة الله الذي لا يلتفت إلى شرع الله إطلاقاً لا يتعلم منه شيئا ولا يعمل بشيء منه هذا ماذا نقول فيه هذا يقر يكون كافرا وهذا الذي يسميه بعض الناس متحلل من الأديان ليست عنده عبادة لا يتعلم شيئا من الدين ولا يعمل بشيء من ذاك هذا مطيع لهواه وللشيطان كافر بالله الرحيم وحده والمؤلف هنا ذكر ومن اظلم ممن ذكر ايات ربه ثم اعرض عنها ان من المجرمين ومنتقمون ويقول الله سبحانه وتعالى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ فهذا النوع من العراب وهو الإلحاد أو التحلل من الأديان هو كفر صراح هو كفر صراح قال الشيخ رحمه الله ولا فرق في جميع هذه النواقب بين الهاجر والجاد والخائف إلا المكره يعني الذي يفعل شيء من هذه النواقب أو يتكلم به على سبيل الهجم والمزاح والخضر واللعب فهذا يكفر أيضا إلا المكره قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب منه وهذه النواقف خطيرة لأنها تنقض أصل الدين وتخرج من المل فعلى المسلم أن يحذرها وأن يحرص أن يحرص على البعد عنها ويا منها كما يا المجدوم ومن الاسد وصوره الكره مثلا لو أن السيف رفع السيف رفع على أحد المسلمين وقيل له تقول كلمة الكفر تسب الدين مثلا وإلا قتلناك فهنا إذا تكلم بكلمة الكفر بقلبه مسمعن بالإمام فإنه لا يسفر والحمد لله الذي جعل جعل هذه الرخصة ورحم هذه الأمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذينه وأن يزيدنا هدى وأن يحسن لنا الختام وأن يحينا مسلمين وأن يتوفقنا مسلمين وأن يعيدنا مشرور أنفسنا وسيئة أعمالنا يحفظ علينا وبينا أنه لذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد والرسول محمد على آله وصحبه